استمع إلى العبارات وأعدها ثم لاحظ الفرق مستعيناً بالصور حمام صغير غرفة صغيرة باب كبير سجادة كبيرة تلفاز جديد حقيبة جديدة بيت قديم ثلاجة قديمة